القارع من قارع وما ادراك ما القارع يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فام تقلت موازينه فهو في عيشة راضياً وأما من خفت موازينه فأمّه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية